فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله فانقلبوا بنعمة من الله والله ذو فضل عظيم والله ذو خير عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياء فَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإذَا خَافُوهُمْ وَخَافُوا رَبَّهُمْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنكَ انهم لن يضروا الله شيئا انهم لن يضرموا متائا يريد الله الا يجعل لهم حظا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يُضِلَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَلَهُمْ عذاب لا يحسبن الذين كفروا ان ما لهم خير لانفسهم ولا يحسبن الذين كفروا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزَّادُوا إِثْمًا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزَّادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ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 وَمَا كانََ اللَّهُ يُطُِعَكُمْ على الغَيبِ وَلكَِّه يجتَبِك وَماَا كََ ال ماهُ يُطُرِعَةُ على الغيذِ وَلاكِ اللَّ يجثَبِك وَلاقِ اللَّه يَجثَبِي مِغوسُ لِه مََ شَ وَلا اللَّهُ يَأْتِي بِسَنَامِ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا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 والسماوات والأرض والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير